الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم والمشركين في نار جهنم هم خالدين فيها اولئك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات ام الذين آمنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري, جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه